علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربيا ناظرة ووجوه يومئذ باسرة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 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى